الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأولكوا بالطاغية وَأَمَّا عادوا فأهلكوا بريح صرصر عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعا فَتَرَى الْقَوْمَ فِي أَصْرَعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازٌ أَخْلِنَ خَاويةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ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 119. نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 111. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية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 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية 120. من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه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 لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكره لله وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَصْرَةٌ عهد وإن وَإِنَّهُ لَحَشْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ باسم رَبِّكَ الْعَظِيمِ